أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوقون بعبد الله ولا ينقبون الميتان بسم الله الرحمن الرحيم فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الحق هو إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب ما يتذكر أولو الألباب الذين يوقون بعزد الله ولا ينقبون الأول والذين يصلون ما أمر الله به مِن قُرْبَى ويفشون الْأَرْامَى يصلون ما أمر الله به أن ينصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتضاؤع وجرب بجمع قاب الصلاة وأفخم من ما رزقنا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَأُ النَّبِيُّ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ جنات عدنی دخلونها سلام علیه ما أمر الله به أن يوصل ويفزدون في الأرض ويفزدون in una villa. وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القلوب ألا ا لا می啊 Oh, yeah. أن قرآن سيغط به القبال أو قط افلم بیئی إن الله لا يخلف المياد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخلتهم فكيف كان عقاب فَكَيْفَ كَانَ الْقَضَبَ أَفَمَنْ هُوَ قاب؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم لا غضاب الآخرة أشق مثل الجنة التي وعد المتقود تجري من تقتذ الأنار الذي وعد المستقون تجري من تقدر الأمهار قَبْلَ كَفْرِيَنَا النَّار وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَرْقُبُونَ بِمَا ومن الأحزاب من ينكر بعض قل إنما أمرت أن أغفر أعبد الله وَلَا أشرك بِهِ إليه أدعو وإليه مآب إليه وَكَذَٰلِكَ إِذْ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَجَّيْنَا بعد ما, جاءك من العلم بعد ما جاءك من العلم، ما جاءك من العلم، من الله. ولقد أرسلنا أرسلنا من قبلك وجعل المال لهم أزواج. الذين عظوهم أولتهم فإنك فإنك ما تكسب كل نفس وسيعلم الكبار لمن عقب النار ويقول الذين كفروا لك